الذيذينَ يُغَاهونَ مِن قُ مِن مِنسَائِهِم مهَُّأُ مَهَاتِهِبهِ إِن أُ مهَاتُهُم إَِّ الل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 يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ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 اللَّهُ وَرَسُولُهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ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 الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَدَنَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَثَرَ إِلَّهُ وَمَهُم أَنَ مَا كَُثُم مَّ يُلََبِّئُهُم بِمَا عَن يَومَ الْ القِيامَهمَ إَّ اللهَّهَ بِكُلِّ شَيجْد النَّالِي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 والله بما تعملون خبير يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جَوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرْ فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدين جواكم صدقات إِذ لَمْ تَفع وَتَابَ الله عَلَ فَأَقم الصَّلَةَ وَآتُ الزَّكاتَ وَأَط اللهَّه وَرَس لَ واللهَّهُ خَبيون بِمَا تَعْمَل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 يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لهم كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حذب الشيطان ألا إن حذب الشيطان هم الخاسرون إن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 لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُحْسِنُونَ إِلَى النَّاسِ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَحْسَنُونَ